فَأَقْبَلَ لَن تَمْرَأَتُهُ فِي الصَّرْفِ فَفَان وقالت وَجِذَنْ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 لَا إِنَّ الْكِتَابَ لَذَرِ لَن فِي إن الأبرار لفي نعين إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي إن الأفضل في نعيم من على الأئم ظرنا تعرف في انم <تصفيق> وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ I'm the وَفِي ذَلِكَ فَرِيدَ نَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ في وجوههم نظرة